الطلاق مرتان فانساكن بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم الا ان يخاف ان حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، تلك حدود الله, تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون،